بسم الله الرحمن الرحيم لي في قريش الى فيهم الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف